هذه الكلمات مهدى لرثاء الشهيد القائد ومعلم الرجال الشهيد الفتحاوي الذي أبى إلا أن يقاتل اليهود حتى أتته المنية على أيدي الغدر والخيانة فقد قتله ثلة من المتخاذلين الذين يدعون الإسلام حفنة من الذين نسوا الله وما أمرهم به من حرمة قتل المسلم لأخيه نسوا أو تناسوا قيات الله الحطت زينا وشال كلاشينكوف يمشي بضرب الثورة وميلين صون الوعد بذ ملهوف ملهوك شامخ كالأسد صامت في العرين فتحاوي عنيد فتحاوي عنيد ويا عالم شوف صون الدم ويسحب كل عين رجل علمنا الموت في وقوف رجاله على ضرب نكون الحصن المتين للشمال والكل يشوف. هيه الميدان يا هالفتحاوي واسير الميدان هيه صميح يا رمز كل الفتحاويين. قاوم قاوم متصدى وتحدى الخوف عنيد اصيل مرعب الصهايين الأصيل يتخونوا يا عالمك اللي تحدى عنفوان وكل المحتلين أهدا على الأيام ألا تهزموا النصر ينبت حيث يرويه الدمو المجد يركع لكتائب الأقصى وحدها هذه الحقيقة وما عداها باطل إن كان في الدنيا رجالا تدعي مجدا فكتائب الأقصى إلى الغلاء الاصيل يتخون يا عالمه اللي تحدب عن فوان وكل الوحدة لين سميح والجماهير خلفه مئات الالوف قسما برب العزة عن هذا الضرب من لين يا سميح المدحون خلفك رصينا الصفوف وصارت راح نغدو لو بعد لين سميح نام قرير العين برعاية الرحمن محفوظ تبقى مرتاحة بجوار نبينا الأمين ورب العزة راح نبقى صامدين ورب العزة راح نبقى صامدين والكل يعرف صمود المتحاويين بالعزة تفخر هالفتح برجال حدود الوغى ثوار ما تنحن وما تنكسر ثوار يا وطن ثوار منا ألف تحي وسلام لطعيمي والجرجير والهبار ولشهد الأقصى اللي تنفجر في قلب العدة تزرع والأيام رحت الشدمين الصادق ومين اللعين وعشت ودمت إلنا يا أول وآخر هدف إلنا فلسطين يا أول وآخر هدف إلنا فلسطين